ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم والاضطراب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 القمر ولا موسوعه النابلسي ه ر و للعلوم أ الاسلاميه ت ا س ف ا ء الله ا ل ح س ن مدين موسوعه ا ل ن م ب ل ا س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن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 هذا م ا و ع د ا ل ر ح م ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ي ع ل د ي ن ا فاليوم إ ذ هم جميع د ن ا م ح ر ن ف ا ل ي و لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة ا ل ي و م في ف شغل ما ك ه و ن ه م و أ ز و ا ج ه م ف ي ظ للعلوم ا ى الأرائك ئ ك م ت ن ل ه ف ي ه الاسلاميه فاكهة و ه م م يدعون سلام قولا م ن رب رحيم و ا ا ا م ت ز ل ي و م أ ي ه ا ا ل م م ج ر و ن ألم أعهد إليكم ي ا ب ن ي آدم أ ل ا تعبدوا ل ش ي ط ا ن أ ل م أ ع ه د إ ل ي ك م ي ا بني آدم أ ل ا ت ع س ل ا ل ش ي ط ا ن و أ موسوعه ع د م ب ي أ ن ي ب د و ن ذ النابلسي ت ق م و للعلوم ق د أ ض الاسلاميه هذه موسوعه النابلسي ي ك ت ل ل ا ل ي و م نختم الاسلاميه ف و م و ت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 فمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا م ض ي ا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون و م ا ع ل م ن ا ه ا ل ش ع ر و م ا ي ب غ ي ل ه إ ن س إ ل ا ذكر و ق ر آ ن م ب ي ن ل ي ن ر من ك ا ن ح ي ا ل ي ه لفضيله الدكتور محمد ل ا ت ب ا ل ك ا ف ر ي ن